وجوه يوم إذن ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها ضغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوطة وزرابي مبثوثة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 إلا من تولى و كفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا يابهم ثم إن علينا حسابهم